الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزر ونخيل وَذَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في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 وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَأْجِرُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَالَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُرْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنْفِرُ لكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنفى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ مَن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِحٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بقوم 118. له وما لهم من دونه من وال 119. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الفقال وَيُسبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يشاء فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَقَالِ لَهُ دَاعَةُ الْخَطَأِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالٌ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِقُونَ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 قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الوَاحِدُ القَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيَّا وَمَا يُقَدَّرُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِثَغْرٍ أَحِلَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ينفع الناس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم القسنا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومفله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ماء ذِلاَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصْلُونَهَا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ ويخشون ربهم ويقافون سوء القساب والذين صبروا ابتغاء وده ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا وَقُ مَِّا رَزَقُناَهُ صَِّ وَعَلَانتَ وَيدْرأُونَ بِالحَسَنَةِ السَّئًا وَيدْرَأُونَ بِالحَسَنَةِ السَّيه تَأون إِكَ لَ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 فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن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 الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمنا تِ قَد خَلَت مِ قَضلهَا أُمَمُ ل تَتل وَعَلَْهِ مَُّ أَوْ خَن إلَك للتَتل عَلَيهِ مَُّ أَو خَينَ إلَكَ وَهُم يَثُرونَذِ الرَّحمَن قُلْهُ وَ رَبّ ل إِلَه إَِّهُ عَلَيهِ تَوكَْلتُ وإليه متاب.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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا خارعه او تحل قريبا من دارهم او تقل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتُمِئْ زَئَابِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعْلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءُ قُلْ سَمُّوهُ أَن تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَن بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَدْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ فما لهم من هذا لهم في القياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من ويط مثل الجنة التي يوعد المتقون تدري من تحتها الأنهار أقول هذا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 قُلإِ ماَا أُمِرْتُ أننْ عبدَ اللهَّه وَلَا أُشِكَ بِك إلَيهِ أَدَ وَإلَيْهِ مَ آاب وَكَذَلِكَ أَزَلناهُم حُقم عَرَبّ وَلإِن التَّبَعْتَ أَهْوم وَبَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقَقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَخْسِفُ الْأَرْضَ نُنْفِخُ فِيهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْتَدِي وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميع يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم